بوك تو تريتسات يدن واحد وثلاثون واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة دال دالابي سمسي من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه Dal, dala by som si desert. Min fadlik al halwa. Min fadlik al halwa. Dal, dala by Dala by som si ovocie alebo syr. Men fadlik aužubna. aw jubna. Radi by sme sa na raňajkovali. Men fadlik nurid an nufṭar. Radi by sme sa na obedovali. من فضلك نريد أن نتغدى من فضلك نريد أن نتغدى الرادي بيسما من فضلك نريد ان نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى شو ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور؟ جملاس مارميلادو ا خبز حمام صامولي مع المربى والعسل؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ توست ز خبز توست مع سجق وجبنه؟ خبز توست مع سجق وجبنه؟ Uvarené vajíčko, bajda masluka? bajda masluka. volské oko, bajda rojún, bajda rojún, omeletu, omlet, omlet. Ešte jeden jogurt, prosím. من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي اخر ايش يا صال من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل ايش من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كباية ماء أخرى